La yuhbullahu al-jahra bi-su'u min al-qawl illa man zulm,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 veyüridün an ve Ressulü ve yiqolun nümeni bıbagzın ve nıkfur bıbagzın ve yüridün ve yüridün an yattakizu beyn وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم Vakan Allah affır al-Rahim. Yesaluk ahlı Kitab an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 وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِيْنًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَنِيضًا